بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وثم تسليم أما بعد أي وليخ والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا عرضنا في حلقات ماضية شيء من القصص التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصها لأصحابه وتعرضنا أيضا لشيء من القصص له هو صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وتكلمنا أيضا كيف كان صلى الله عليه وسلم في خلقه في أخذه في عطائه في تعامله في كسبه لقلوب الناس إلى غير ذلك من المواقف العجيبة التي إنما أدبه الله تعالى بها كما قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم أما اليوم فلعل أقف معكم وقفة عجيبة مع آية من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم بل هي معجزة من المعجزات ونعلم جميعا ولا حبه الكرام أن المعجزات هي أمور خارقة للعادة لم تجري العادة بفعلها إنما يوقعه الله تعالى على يد نبي من الأنبياء حتى يعلم الناس بأن هذا النبي مؤيد بقوة ربانية من الله سبحانه وتعالى وغالبا تكون معجزة كل رسول مناسبة للوقت الذي يعيش فيه ومناسبة أيضا لما كان يجري في عصره فمثلا موسى عليه السلام خرج في عصر انتشر فيه السحر وظاهر فيه أمر السحرة والشعودة حتى كانوا قريبين من سرعون وكانهم السادة عنده وهم المقربون فجعل الله تعالى الآيات التي آتاه إياها في ظاهرها قريبة مما هم موجود عندهم فكان صلى الله عليه وسلم أعني موسى كان إذا أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين كان يلقي العصا من يده فإذا هي حية تسعى فبهر بذلك كل فاحر وأدل كل فاجر عيسى عليه السلام مثلا كان قد ظهر في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج فجعل الله تعالى له من الآيات ما يظهر به عليهم صار يبرئ الأكمه الأكمه هو الذي أولد وهو أعمى هو أعظم خطرا وأعظم مرضا من الأعمى الذي يصيبه العمى بعدما يولد يبرئ الأكمه والأبرف بل ويحيي الموتى ويداوي الناس من أدواء كثيرة أما محمد صلى الله عليه وسلم فلقد آتاه الله تعالى من آيات معجزات ما بهر به جميع البريات آتاه الله تعالى القرآن الذي قال الله عز وجل فيه أو لم يكفهم أن ننزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية فبين الله تعالى أن أعظم الآيات هي هذه المعجزة الخالدة التي لا تزال باقية إلى أن يشاء الله تعالى ولعل يجهل أحبه الكرام أقفوا على آية من الآيات هي آية عجيبة وهي طريفة في الوقت نفسه حكاها جابر رضي الله تعالى عنه ورواها البخاري في صحيحه تعلمون ان المسلمين قاتلوا المشركين في معارك كثيرة قاتلوهم في بدر في احد حتى اذا جاءت معركة الخندق اجتمع المشركون قريش وغطفان وجمعوا الاعراض واقبلوا الى المدينة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويريدون قتلهم قتلسا واحدة يعني ان يضربوهم ضربة رجل واحد لا يقوم المسلمين بعد ذلك قائمة جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه استشارهم قال ما رأيكم هؤلاء قوم كثير معهم عتاد ومعهم عدد ونحن لا نستطيع أن نقاتلهم ونحن على هذا الحال ثم إنهم هم قد أقبلوا علينا في المدينة الآن يحاصروننا ويقتلوننا استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه على ماذا يفعل بأولئك ثم بدأ الصحابة كل واحد منهم يشير بشيء حتى قيل إن سلمان رضي الله تعالى عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم برأي كانوا يفعلونه في فارس فالمدينة ولا الأحبة يحيطها من ثلاث جهات جبال فلا يمكن أن يأتي جيش المشركين من خلال تلك الجبال لا يستطيع لكن الجهة الرابعة كانت سهل فهي التي يمكن أن يهجم المشركون من خلالها قال سلمان يا رسول الله لماذا لا نحفر في هذا السهل خندقا واسعا حتى لا يستطيع أن يجوزوه وأن يدخل المدينة فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبدأوا يحفرون وقع لهم خلال هذا الحفر أعاجيب يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنا نحفر في الخندق وكان الناس يعملون في الخندق يقول فأثناء حفرنا عرضت لنا كدية شديدة الكدية هي الصخرة الغليظة يقول لم تذهب فيها معاولنا نضربها بالفؤوس فتنكسر الفؤوس التي من حديد وهذه الصخرة صامدة على ما هي عليه قال فأقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله هنا كدية شديدة صخرة عظيمة ما استطعنا يا رسول الله أن نكسرها قال إني نازل قال جابر وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم نازلا وقد لدفنا ثلاثة أيام والله ما ذقنا دواقا ما أكلنا شيئا منذ ثلاثة أيام ثم هم أيها الأحبة ثلاثة أيام ما أكلوا شيئا وهم يعملون يحملون التراب وينقلون الصخور ويضربون بالفؤوس ويقومون ويقعدون يتحركون ليس مثل الذي يقول انا جاء منذ, منذ ثلاثة ايام وهو جالس في بيتها وعلى اليكته لا هؤلاء قوم يبذلون من اجسادهم فهم في دوع شديد قال جابر اقبل النبي صلى الله عليه وسلم الى موضع تلك الصخرة فاخذ الفأس فرفعه وكان في السابق ايها الاحبة يلبسون ازارا ورداء الازار يغطي من سرة الرجل الى قدميه او الى انصاف ساقيه والرداء يغطي صدره وبطنه مثل لباس الاحرام الذي يلبس في الحج والعمرة فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس كان عليه رداء يلفه عليه وكانت تتعطى صدره وبطنه فلما رفع صلى الله عليه وسلم الفأس ظهر بطنه قال جابر فرأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع من شدة الجوع فلما رأى جابر ذلك قال في نفسه والله ما على هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوع هذا الجوع الشديد حتى يربط على بطنه بحجر قال فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ائذن لي إلى أهلي أنا عندي حاجة في البيت أريد أن أنهيها ثم أرجع لك تأذن لي قال نعم اذهب قال جابت فذهبت إلى امرأة دخلت عليها قلت يا امرأة قالت ما تريد قلت لها لقد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم منظرا والله ما عليه صبر عندك شيء عندك طعام خبز أو لحم أو أي شيء قالت والله ما عندي شيء ما عندي إلا صاع من شعير صاع من شعير قرابة الكيلوين ما عندي إلا صاع من شعير وعناق صغيرة العناق أيها حبة هي العنز الصغيرة الهذيلة تقول له فإن جئت صحنت الشعير وذبحت العناق ونعمل لحم وخب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل الخب باللحم ويشبع قال جابر نعم قال جابر فأقبلت امرأتي إلى القمح وإلى الحب الشعير وجعلت تضحنه وعجنت منه أذينها ووضعته في إناء حتى يختمر ثم بعد ذلك تخبز منه. قال وأقبلت أنا إلى تلك العناق فذبحتها ثم قطعتها وجعلنا اللحم في البرمة. قال جابر جعلنا اللحم في القدر. قال جابر ثم ذهبت أحضر أركب لإنادي النبي صلى الله عليه وسلم شدة الفرح وريمة وسوف يسد جوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتعلقت بأمرأتي. قالت جابر ختمات تريدين قالت قد رأيت الطعام أنت رأيت الطعام خبزتين أو ثلاث وقليل من اللحم فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ماذا تأتي بخمسة رجال أو عشرة هذا ما يكفي يكفي رجلين أو ثلاثة وأنا وأنت وأولادي وأواجيراني وبعض أهلي وأهلك لا تأتي لي بأشرة رجال أو خمسة عشر هذا ما يكفي لا تفضحني تعمل لمشكلة قال نعم أنا أنادي النبي صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلين قال الصاهر فذهب رضي الله تعالى عنه حتى أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جابر قال جابر فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته ساررته يعني كلمته في أذنه قلت له يا رسول الله طعيم لي ما قال طعام طعام كثير قال طعيم لي فتعال أنت ورجل أو رجلان فقال صلى الله عليه وسلم كم هو قلت يا رسول الله خبز من الشعير فخبزتين أو ثلاث أو أربعة وقليل من اللحم يا رسول الله يعني يكفي رجلين ثلاثة أربعة قالت لما قلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قفز قائما ثم قال يا معشر الأنصار والمهاجرين يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى طعام فأخذ جابر ينتفض قال يا رسول الله أهل الخندق يا رسول الله رصاع من شيء قال اذهب اذهب فلا تحدثن شيئا حتى أتيكم لا تفعل أي شيء لا تحرك اللحم من القدر ولا تحرك العجيم من الإناء حتى آتي أنا قال جابر فذهبت أحضر أركض حتى وصلت إلى امرأتي دخلت عليها قلت يا امرأة ويلك ويلك فضحنا والله فضحنا والله قالت ما الخبر قلت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار قالت فعل الله بك وفعل أولم أكن أخبرتك قلت لها بلى قالت إذا لماذا جئت بهؤلاء كلهم من أين نطعمهم قلت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاهم قالت أو قد سألك عن طعامك انظر للمرأة العاقلة قالت أو قد سألك عن طعامك قلت نعم قالت إذا هو أدرى مدام سألك كم مقدار الطعام هو أدرى قال جابر فأخذت انتظر انتظر ما تي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينما انا على ذلك اذ اقبل الجموع المهاجرين والانصار معهم قال فاقبل صلى الله عليه وسلم ثم دخل الى البيت وأقبل الى مكان الطعام يعني الى المطبخ قال ثم اقبل صلى الله عليه وسلم قال اين عجينكم قلنا هذا يا رسول الله فاقبل صلى الله عليه وسلم ورفع من عليه الغطاء ثم نفث فيه ودع الله ان يبارك فيه ثم اغلقه قال اين اللحم قلنا هذا قال فكشفه ثم دع الله تعالى ونفث فيه دع الله نطرح فيه البركة ثم غطاه ثم التفت صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر قال لها ادعي خبازة فلتخبز معك خبازة يا رسول الله يعني صاع من شعير ما يكفي خبزتين ثلاث وخبازة قال ادعي خبازة فلتخبز معك قالت امرأة جابر فدعوت خبازة قالت فجعلنا نأخذ العجينة من الاناء فوالله ما نخرج قبضة من العجين إلا نبت مكانها مثلها قال فجعلنا نخبس ونلقي الخبز الى النبي صلى الله عليه وسلم وجابر وهو صلى الله عليه وسلم يقطع الخبز ويجعله في إناء ويصب عليه من اللحم وكان يقول يا جابر أدخل عشرة عشرة فجعل جابر يدخل عشرة ثم يأكلون حتى يشبعوا ثم يخرجون ثم يدخلوا عشرة آخرين ويأكلون حتى يشبعون ثم يخرجون ثم يدخلوا عشرة حتى أكلوا كلهم وشبعوا قيل لجابر وهو يحكي القصة إذن له كم كنتم يا جابر يعني مئة رجل مئة رجل ثلاث مئة كم كنتم يا جابر قال جابر قال جابر كنا والله ألف رجل ولو كنا مئة ألف لكفانا ثم قال فأقسم بالله لأكلوا جميعا حتى شبعوا وخرجوا وإن عجيننا كما هو وإن برمتنا لتغط كما هي البرمة اللحم في القدر ما نقص والعزين أيضا ما نقص قال جابر ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأتي وقال كلي وأطعمي ولدك وأرسلي إلى جيرانك وابعثي إلى أهلك فإن الناس قد أصابتهم مجاعة أيها الأحبة الكرام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقبل على أصحابه يعلم أن هؤلاء إذا دعوه إلى خير فإنما يدعونه بنية صادقة انظر مثلا إلى جابر رضي الله تعالى عنه كيف إنه لما صدقت نية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الوليمة انظر أيها الأخ الحديث والأخت الكريمة كيف طرح الله عز وجل البركة في ذلك الناس اليوم في كثير من الأحيان تجد أنه لو عمل, لو عمل وليمة كان كما قال صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمة قيل لي لماذا يا رسول الله؟ قال يدعى إليها الأغنياء يدعى إليها من يأباها الذي ما يحتاجها ويطرد عنها من يحتاجها أو قال من يريدها من الفقراء كذلك الناس اليوم تجد أنه لو أراد أن يتصدق ما تصدق إلا بدراهم يسيرة لكن لو دعا كبيرا من الكبراء أو رئيسا من الرؤساء أو رجلا وجيها عند الناس لدفع آلاف الدراهم من المال لأجل أن بذلك إذن النية أيها الأحبة في أحيان كثيرة لا تكون صادقة عند دعوة الناس لهذه الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا أو أن تطعمه خبزا أو أن تقضي عنه دينا والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أن تطعمه خبزا فمن منا أيها الأحبة إذا جمع الناس على وليمة أحسن النية في ذلك أن فيه إكرام للمسلمين فيه سد لجوعة المسلم وفيه شكر لله تعالى على نعمة فيه إظهار للنعمة التي أنعمها الله تعالى عليك وينبغي أن لا يقع خلال هذه الوليمة أيضا معصية بعض الناس يجب ثم يقوم فيها عياذا بالله شيء من الخمر شيء من المعصية أو نحو ذلك وكل هذا من عدم شكر النعمة أسأل الله تعالى ولحبه الكرام أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جناته وأن نراه ونرى أصحابه الكرام ولعل إن شاء الله تعالى أقف معكم وقفات أخرى في حلقات قادمة والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصل الله وسلم وبارش على رب الله